وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَا تُفْسِدُنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُوَنَعْلُوَ وَكَبِيرَةٌ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ خِلَالَ الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَّنَا لَكُمُ الْكَرُوَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِي وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا هَاهُنَا فَإِذَا جَاءَ أَوَعْدُ الْآخِرَةِ يَسْوُءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعوا الإنسانين انسان بالشر دعاه و بالخير و کان الإنسان و جعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية نا هارم بصيرة لتبتغو لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب فَبِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ وَازِرَةُ مِذْرَ أُخْرًا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية مرنا متري فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله الهنا آخر فتقعد في جهنم فتقعد في جهنم ما مذم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا لما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لهما قولا كَرِيمًا وخفظ لهما جناحذل من الرحمن وقل رب رحمهما كما رب ياني صغيرا وخفظ لهما جناحذل من الرحمن وقل رب رحمهما, وقل رب رحمهما رب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 قهو المسكين وبن السبيل ولا تبذير تبذيرات إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصير